يضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال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 أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده, ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب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 من لَمْ يجعل الله لَهُ نُورًا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من